بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا قريش الى في رحله الشتاء والصيف فليعبدوا ربا هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف